المرأة التي جادلت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت هذه المرأة المجادلة إلى النبي عليه السلام تكلمه وأنا في ناحية من البيت عائشة رضي الله عنها كانت في ناحية البيت وسمعت يعني تصف حال هذه المرأة المجادلة تقول تشكو زوجها ما أسمع ما تقول لا أسمع يعني قالت أنا ما كنت أسمع ما تقول وهي في ناحية من البيت فأنزر الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني نفترض أنه مثلا عائشة رضو عليها كانت هناك وهنا تتكلم فهي لم تسمحها فأنزر الله عز وجل إيه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير وفي رواية قال التبارك الذي وسع سمعه كل شيء نحن من أجل يعني يعني قضية حضار قضية تزهير نعيد بسرعة بأن هذا الدرس وحول اسم السميع سبحانه وتعالى وهذا الاسم تكرر ورده في القرآن فيما يقرب من خمسين موضعا منها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى آخره قلنا السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات ما كان هذه اللغة يعني بأي لاجة أو بأي لغة وتفنن الحاجات جميع الأصوات أصوات الملائكة أصوات الإنس أصوات الجن أصوات الأدميين البهائم الدواء قد استوى في سمعه سر القول وجهره السر والجهر السر العلم كل ذلك استوى عند الله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل في قاعر الظلمات في بيته في قا... هذا أو كان يمشي في بياض النهار فالله عز وجل يخفى عليه هذا أو ذاك وسع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه لا أصوات لا تشتبه أبدا أصوات البهاء والدواب ممكن بنسبة لنا لا نميز بين كلب وكلب، أليس كذلك؟ وبين ديك وديك، دجاج دجاجة ودجاجة، آه. ولكن الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات، مهما دقت ومهما يعني كانت هذه الأصوات فيها على غير من الكبّاسات وتعددت وتنوعت فلا تختلف عليه أبدا. ولا يشغله منها سمع عن سمع، آه. يسمع الكل ان إن شاء الله عز وجل مثال على ذلك يعني بعد سطور بإذنها عز وجل لا تختلف الأصوات ولا تشتبه لا يشغلوا منها سمن عن سمع لا يغلطوا تنوع المسائل هذا مسألة وهذا مسألة تختلف مسألة أخرى ثالثة ورابعة ومسألة رقم مئة أو ألف الكل في الوقت نفسه هذا كل لا يغلطه ولا يبرمه كثرة السائرين وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنه قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة التي جادت كان زوجها في زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه وأنا في ناحية من البيت تشكو زوجها ما اسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها ما كانت تسمع ما تقول تلك المرأة فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحارف رقمه لا إله الله إن الله سميع بصير وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء الحديث إني لأسمى كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى النبي عليه السلام وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني قال أنت عليك ظاهر أمي اللهم أني أشكو إليك فما برحت حتى نزل يعني جبرين عليه السلام بهذا وداء الكلمات قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بل لو قام الجن والإنس قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى آخرين أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد في مقام واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته من الإنس ومن الجن كل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته العربية والفرنسية والإنجليزية والهندية والباكستانية وجميع اللغات وجميع اللهجات آه؟ جميع اللهجات وكل تحدث بلهجته ولغته سمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة سبحانه وتعالى كلمة معنى السميع كي يوم عرف هذا يوم عرف جزء صغير من هذا الشيء المثال كل من في السماوات ومن في كل يعني يسل توجه الله في اللحظة نفسها فلا يحفى عليه صوت من صوت ولا حاجة من حاجة ولا طلب من طلب سبحانه وتعالى ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألوني كل أول الناس وآخره وإنس وجنهم يا عبادي لو أن أول العباد وآخر العباد لو أن أول عباد وآخر العباد يعني لو أن لأنه قد قام أول العباد وآخر العباد والجن قاموا في صعيد واحد في مقام واحد قال فسألوني واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا غمس في البحر الإبرة إذا غمست في البحر هذا ال العلماء يقولون هذا حقيقة تقريب الأفهام بل لا ينقص شيئا أصلا إن حتى هذه الإبرة اللي تضاعف في البحر إيش يعني مقدار هذا الذي علق بالإبرة مع البحر هذا هذا عبارة للتقريب هذا من باب التقريب للأفهام لأنه أصلا لا ينقص من, مل من شيئا يعني من ملك اللاعز والمقصود هو التقريب للأفهام بما شاهدوه لماذا؟ لأن البحر من أعظم البرئيات والإبرة هذه المخيط من أصغر الموجودات مع أنها سقيلة يعني فلا يتعلق بها ماء يعني فلذلك المراد بذلك هو عبارة عن التقريب وإلا فإنه لا يعلق أبداً حتى لعالإبرة هذا يعني الإبرة نسبة ما ما هو ما علق بالإبرة البحر إيش وهذا وهذا للتقريب إيه؟ يعني هو أقل من هذا أصلاً يعني يعني بمعنى لا شيء فهؤلاء لو جاءوا في صعيد واحد والإنس والجن والأول الناس وآخرهم أو أول العباد آخرهم وسألوا قال وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن ولا صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة ولا يغلطه تنوع المسال ولا تعددها وفي الصحيحين أن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي, النبي عليه السلام في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم يعني يرفعون الأصوات قال فإنكم اربعوا ارفخوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. ومن حب الوريد في, في يعني موضوع آخر. أربعة يعني ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم. لا تكلفوا برفع الأصوات، لأن الذي تكبرناه سميع بصير يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية والله عز وجل أنكر ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر ونجوى. قال الله عز وجل من باب الإنكار والتقريع والتوبيخ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم لا نسمع يحسبون أن لا نسمع سرهم على نيتهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يعني نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضا يكتبون نحن نعلم والملائكة أيضا يكتبون أعمارهم صغيرها وكبيرها وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي هذا الشك حين كنا الراوي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم يعني البطون مثلا فيها متانة لكن القلوب ما فيها فقه قليلة فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ إيش رأيكوا يعني شوف استفتاء إيش رأيكوا والله بسمع من نقولته على الله وعن هذا الألوان قال الآخر يسمع وإن جهرنا ولا يسمع وإن أخفينا تعالي الله وعن هذا الألوان كذا يعني يسمع الجار أما السر والشيء يعني اللي في خفية لا يسمع وقال آخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإن يسمع إذا أخفينا هذا فلسفة أخرى ولا يسمع إيه قال و قال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فنسمع دخفا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جرودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون و ظنكم الذي ظننتم ربكم أرضكم فأصبحتم من الخاسرين يعني كنتم هذه الأعضاء والجلود تقول لهم تقول لأصحابها حين يرونها انت شهدت علينا منه فينا كنت علينا فتقول ما كنتم تكتمون من الذي كنتم تفعلونه يعني كنتم تجاهرون بالله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لماذا لأنكم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم توبخ وتعنف يعني هذه الأبصار السمع والأبصار والجلود تشد عليهم وتقرعهم ويكون كلامها يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى وفي هذا السياق سياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال إذا أولئك فأصبحتم من الخاسرين الخلود في النار لإساءة الظن بالله، إيه وما قدر الله حق قدر، إيه بسمع لا والله ما بسمعنا ما بسمع السر، والله بسمع الجهر بسمع السر إيش الكلام، إيه أين اعتقادنا أن الله اعتقادها هؤلاء أن الله سميع عليم سميع بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وفي هذا إذن يقع من كان أمره كذلك فأنه يقع في الهلاك والردى والخسران من فسد اعتقاده فيما يتعلق باستفاة الرب وأسمعه عز وجل كان من أهل الهلاك والخسران لذلك قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم أتلفكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لا, يق... لا يستطيعون الخروج ولا يقبل لهم عذر يعني لا يقبل لهم توبة ولا عذر هناك في النار لأنهم لم يتوبوا في الدنيا فهؤلاء لا محيص لهم عنها ولا مفر من الخروج بل هم باقون ومخلدون فيها عياذا بالله عز وجل لا يقبل لهم عذر ولا يعني يخرجون منها ثم إن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. الأول سمع يتعلق بالمسموعات، فيكون معناه إدراك الصوت. يعني معنى السمع أنه يدرك الصوت. أحيانًا إنسان قد يدرك ولا يفهم إيه لكن يدرك إيش الصوت. يعني يسمع اللغة الإنجليزية على سبيل المثال لغة فرنسية لكن ما لا يفهمها. أدرك الصوت. والثاني سمع بمعنى الاستجابة إن ربي لسميع الدعاء يعني يعني يستجيب الدعاء فيسمع الصوت ويستجيب سميع الدعاء يلزم منها إدراك الصوت وإه والاستجابة كذلك تقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده فسمع الله أدرك صوتك وكذلك هو استجاب والسمع الذي بمعنى إدارة الصوت ينقسم إلى ثلاث تقصير. الأول ما يقسم به التهديد. أم يحسبون أن لا نسمع وسرهم ونزواهم هذا تهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. به. سمع جملة خبرية. يعني إن الله لقد سمع جملة خبرية. لكن معناها إيه؟ تهديد معناها تقول الله معناها يعني راقب الله انتهي عن المنهيات عن المنكرات الثاني ما يقصد به التأييد كقوله تعالى لموسى وارون عليه السلام إنني معكم أسمع وأرى إيه؟ هذا من باب التأييد الثالث ما يقصد به بيان الإحاطة قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فهذا فيه الإدراك وفي كذلك إيه, إيه حاطة. وقد أبطل الله عز وجل في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا يعني قامت الحج على عباد الأصنام وعلى الوثنيين لماذا أيها الأخة الأحبة؟ يا بدون ما لا اسم الله لا اسم الله لا يبصر وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر له كمال السمع وكمال البصر سبحانه وتعالى وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم قال الله عز وجل والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يقدون بشيء إن الله هو السميع البصير، إيه؟ فالله عز وجل هو السميع البصير، إيه؟ والله الذي يقي بالحق. والذين يدعون من دونه، إيه؟ يدعون من لا يسمع ومن لا يبصر، وهؤلاء لا يستطيعون يعني أن يفعلوا شيئا. فإن إن الله هو السميع البصير. الخلاصة أن الله عز وجل قد أبطل. يعني في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ومن ذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم هم أرجل يمشون بها هم لهم أيدي يبطشون بها هم لهم أعين يبصرون بها أو ثانو أصنام ليس لهم أرجل يمشون بها لو كسرت ما تتحر لو يعني لا يستطيع أن يبطش بيده، بل بالعكس، وتستطيع أنك تحطم هذه الأيدي، سواء كانت من يعني شيء، يعني من خشب، ولا من حديد، ولا من ورق، ولا من تمر، ولا من أي مادة، فهذه كلها يعني يمكن أن تبدد وأن تذا. أملهم آذان يسمعون بها، ويدعو شركاءكم ثم كذلون فلاتنذر. لا يسمعون، لا يبصرون ضعفاء، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وإيمان العبد بأن ربه سميع يريثه حفظا للسان وصيانة لكلامه وموضبة على ذكر ربه يعني إذا حينما تعتقد أن الله عز وجل سميع فهذا يريث لسان يعني يريثك حفظا للسان تراقب الله عز وجل في القول وفي العمل وفي كل شيء يصدر منك باللسان بالجوار بالقلب في كل شيء لذلك يعني هذا يعني كلمة سميع فيها تسكل النفس ونلاحظ أن يعني الآيات بعد أن تأتيها بأوامر بنواهي ببيان أحكام ببيان حدود جاءت اختتمت بالأسماء والصفات من بعد يعني فاعتبروا يا الأبصار وابتقوا الله في الخالق الذي يسمع الذي يبصر الذي يعلم ما أنتم عليه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وتقوىه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرجو التأدير لي.